الناس يا جماعه خاصه من يتعامل مع غير المسلمين اذا احسنت اليهم ترتبط معهم واظهرت اخلاق الاسلام باخلاقك ان لا يكون الإنسان فقط متكلما به لا وانما ايضا في تصرفه في اخلاقه يتبين فعل فعل الاسلام تجد هذا مؤثرا كثيرا جدا فيه بانهم يتاثرون بها احيانا أكثر من غيره ولا انسى الله كنت مره ايضا ذهبت للدراسه في بريطانيا وقلت لاخوه شوفوا لي شقه كبير خلوني اسكن عندهم اتعلم معهم اللغه واطبخ وكذا ونعطيكم اجره فا لي شقه يعني شيء ممكن يتكلموا كذا وجيت وسكنت عندهم وبعدين مو بس يعني الغرفه قيمه الطعام وكنت احاول ان اتعامل مع غايه التعامل وغريب ان في اول يوم وصلت وصلت تقريبا يوم الجمعه في الليل وخرجت اغراضي وعلقته بالغرفه وكان من بينها مشلح لاني ما بخطب الجمعه بعد سبع ايام راح في المركز الاسلامي غالبا وانا ودي يشوف المشلح حتى ما يدري اني مثلا يعني امام مسجد او شيخ او كذا فربما يقول لي لا معليش قطاع ولا يصير ما يتعامل معي تعامل جيد فكنت مخبي المشلح على جنب بنخلني اسبوع ان شاء الله يعني نتالف قليلا فلما مضى يوم الجمعه ومضى يوم السبت وتكلم معه وترتب معه فلما جاء يوم الاحد واذا الرجل لابس جبهه سوداء وطاقيه سوداء ومعلق الصليب وطالع جون قالنا انت وين رايح؟ قلت بروح الكنيسه طيب ليش لابس الصليب والجبة السوداء؟ قال انا القسيس حق الكنيسة. تضحكوا ولا هوت بالله؟ انا ساكن عند القسيس وانت القسيس حق الكنيسة ها؟ كان ياس قلت اكلت راي القسيس حق المسلمين. قال وعد الجمعة الجاية ان شاء الله ما علمك وش فيك طارق. وما فهمني وقال بعدين صارت يعني سوالف بينه وبينه فالشاهد كنت والله اتعمد أن اترطف معه متعجب الرجل فعلا وكنت احدثه عن النبي الاصطراط والسلام ويزداد اعجابا حتى بعد تقريبا اسبوعين كنت ساذهب قامو عند زوجته عجوز ساكنه في بلد اخر وكل يوم يقول زوجتي بتشوفك اني احد اتعاقد ثلاث زيوجتك خلني كان فلما جاء اليوم الاخير جاءت كنت مسافر انا خلاص ما فجاء جون من العصر ايضا هو عمر ال80 وهي قريبه منه ف لما حملت حقيبتي باطلع وهي تسمع الكلام عني يعني الرجل يثني ويقول ما تراخلا حسنا فجاءت سلمت عليه معي شنطتي وقلت له شكرا وكان في مجموعه شباب ينتظروني بوصولي المطار قلت شكرا جون واشكرك على هالاسبوعين اللي قضيتها معك وانا حامل هم في قلبي زوجته واقفه جنبه وخايف انها تمد يدها لي متحرج اتصافح ولا ما تصافح مع انها عجوز يعني لكن مصافحة فيها كلام فانا مشغول بالي وانا اشكره مشغول بالي في بتمد يدها يا رب ما تمد يدها فلما انتهيت من مسلم عليه قلت لها من بعيد يعني مع السلامه واذا هي تبكي بعدين افتحت يديها على الجانبين وقالت بليز بدي هك بتاع يعني احظنني قالت النار لا والله ان لي راجعون يدنا من حجنا سالمين هذه تعدد المصائب فاشرت اهم بعيد قلت لها شكرا وكذا كمي بعض الكتب وتركتها عندهم فالمقصود من هذا أنك بحسن خلقك وحسن تعاملك انت تؤثر في الناس بالإسلام الإسلام ما يريد فقط عباده في المسجد فاذا خرجته من المسجد عبسته في وجوه الناس وتعامله التعامل السيء لا الإسلام يريد ان يجمع الخير كل في حياتك